إن في خلق السماء و الأرض و اتلاف الليل و النهار و الفلك التي تجري في البحر بما يفع الناس و الفلك التي تجري في البحر بما يفع الناس الأرض فإلا به الأرض وبعد موتها وبث فيها من كل ذابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحباب سوف طعب إلى مِنَ النَّاشِرِي يَتَّخِذُونَ إِلَٰهًا دُونَ اللَّهِ إِنْ يُرِيدَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَلَا بِشِفَاءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَيَقُولُونَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ إِنَّمَا الَّذِينَ تَتَّبِعُونَ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِن قَبْلُ وَعَادُوا النَّدَامَةَ وَالتَّرَدُّدَ ضَلُّوا الْأَسْكَابَ وَاللَّهُ عَلِمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا حَقًّا يَهْدِي كِتَابَهُ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنْهُ ذلك يريه الله عما لهم من صلات عليهم وما هم بخالدين من النار. يا أيها الشفاة من ما في الأرض قُلِ رَبِّ ابْعَثْ لِي عَلَى نَاسِكَ طَغَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُمْ يَكُذِّبُونَ إِنَّ عَلَى يَدِ رَبِّكَ